আপনি আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে যাতে সমাজের লোকদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয় এটি মহা কল্যাণময় ও নিরাময় বহুদিক থেকে হেদায় দিয়ে থাকে আছে কেউ তোমাদের মধ্যে যে চিন্তা করে ও গবেষণা করে দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান এসো কোরআনের ছায়ায়। প্রতি বুধবার রাত সাড়ে এগারোটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় বাংলা মানবতা সমাধান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 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفآ الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب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 ومن ينقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الله الله الله الله الله الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين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 وَل إِن قوتِب لَا يصُونَهُم وَل إِ صَرُهُمْ لَوَلَّّ الْ الأدَدَارَةُم مَ لَا صَرون لأَننتُمْ أَشَدّ رَحْبَتَذ فِي صُدُورٍ مِنَمَّ ذَلكَ بِأَهُم قَوم لا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 ذٰلِكَ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله أحب. তুমি আল্লাহনি হামুদা হবহাম السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله اكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 لا يَسْتَوِي أصحابُ النَّارِ وَأصحابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هذا الْفَائِزُونَ على أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جبل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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيب السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله القالق البارئ المصور له له ما في وهو العزيز হাকিম আর আপনারা দেখছেন বাংলা আল্লাহর অসন্তুষ্ট পাপ কে পাপ বলে জান মানুষ তো আদম সন্তান স্বাভাবিক তাকে ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হারুন হোসেনের উপস্থাপনায় আমাদের অকল্যাণ দেখুন পাপের অশুভ পরিণতি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় الله الله الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللظلين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تُنقَرُونَ الَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُم جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُم جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ تسرون الينهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعلهم منكم فقد ضل سواء السبيل ان يقفوكم يكون لكم اعداء او يبسطوا اليكم ايديهم وَيَدُ سُطُورَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 innaka antal azizul hakim Allah Allah Akbar ম السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. الله اكبر الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الله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 وَأَخْرَجُونكم مِنْ دِيَارِكُمْ وَمَا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ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 فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ببايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً. يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصُونَكَ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 الله الله اكبر سمعنا الله, أكبر سمع الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله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 اي يدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا <ظاهرين> الله أكبر. <الله أكبر> <أه>